صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين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 تحريم حليلة الأب فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر وألحقت السنة المتواترة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ونص عليه الإجماع ثم أورد الإمام قول الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأمة تحرم بالعقد على لبنه ولا تحرم لبنة إلا بالدخول بالأم وقال الطائفة الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى فتخ الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي والان يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله بالامس قلنا ان الحرام لا يحرم الحلال وقال ابن جريج قلت لعطاء الرجل ينكح المراه ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أو تحل له امها قال لا هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل فقلت له أكان ابن عباس يقرأ وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن قال لا لا وروى سعيد عن قتادة عن اكرمه عن ابن عباس في قوله تعالى وأمهات نسائكم قال هي مبهمة لا تحل بالعقد على لبنه وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت وفيه فقال زيد لا فالأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب قال ابن المنذر وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى وأمهات نسائكم وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت أخرجه في الصحيحين المسألة الثانية وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدره وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال اضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها مجازا على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به المسألة الثالثة قوله تعالى أمهاتكم تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه ولهذا يسميه أهل العلم المبهم أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحرمات والأمهات جمع أمها يقال أم وأمها بمعنى واحد وجاء القرآن بهما وقيل إن أصل أم أمها على وزن فعله مثل قبرة وحمره لطيرين فسقطت وعادت في الجمع قال الشاعر امهتي خندف والدوس ابي وقيل اصل الام امه وانشدوا تقبلتها عن امه لك طالما تثوب اليها في النوائب اجمعا ويكون جمعها امات قال الراعي كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلا فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم دنيه وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علوم والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما والبنات جمع بنت والأصل بنايه والمستعمل ابنه وبنت قال الفراء كسرت الباء من بنت لتدل الكسرة الياء وضمت الألف من أخت لتدل على حف الواو فإن أصل أخت أخوة والجمع أخوات والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصلي أو في أحدهما وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وإن شئت قلت كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وكذلك بنت الاخت فهذه السبع المحرمات من النسب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر المساله الرابعه قوله تعالى وأمها تكم التي ارضعنكم وهي في التحريم مثل من ذكرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقرا عبد الله وأمها تكم اللائي بغير تاء كقوله تعالى واللائي يأسن من المحيض قال الشاعر من اللائي لم يحججن يبغين حسبه ولكن ليقتلن البريء المغفلا وقوله تعالى ارضعنكم فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتها لأنهن بنات اخوته وأخواته المسألة الخامسة يا إخواني قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبي سئل مالك عن المرأة أي معها أخوها من الرضاعة قال نعم قال أبو نعيم وسئل مالك عن امرأة تزوجت فدخل بها زوجها ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما قال يفرق بينهما وما أخذت من شيء له فهو لها وما بقي عليه فلا شيء عليه ثم قال مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذا فامر بذلك فقالوا يا رسول الله انها امراه ضعيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس يقال ان فلانا تزوج أخته سبحان الله الحمد لله الحمد لله والله اكبر المساله السادسه التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصه واحدة واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين أحدهما خمس رضاعات لحديث عائشة قالت كان فيما أنزل الله عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخا للخمس ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس لأنه لا ينسخ بهما وفي حديث سهلة أرضعيه خمس رضاعات يحرم بهم الشرط الثاني أن يكون في الحولين فإن كان خارجا عنهما لم يحرم لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعه وليس بعد التمام والكمال شيء واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر ومالك الشهر ونحوه وقال زفر ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وان اتى عليه ثلاث سنين وقال الاوزاعي اذا فطم لسنه واستمر فطامه فليس بعده رضاع الله الله يا الله الله وكبر الله وكبر وهكذا يا ولدي انتهى وقتنا كما ترى وغدا نلتقي مع الامام مره اخرى